كل ما حل وذكرني لسألك عني لا تذني لا أذم خلنا أرق الجروح دنيا مات سوا حبيبي والعمر مر ويروح لسألوني عنك خايف عيني تدمع. اللي دم عشتك ليامي معاك ليامي معاك وانت تدري ما غير عمري ما عيشها معاك وانت تدري ما غير عمري ما عيشها معاك اكسر الخاطر بدونك غيبتك annı haram ev حتى في بعضك يا حاتي نكبل بخير لنك انت كل حياتي في الدنيا يصير لنك انت كل حياتي في الدنيا يصير لنك انت كل حياتي قاتر بدونك غيبتك عني حرام